وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا فَرَجَعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ القول مني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 وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِتَكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا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 إن فِذَلِكَ ل آياتٍ أَفَلَا يَسمَعون أَولَم يرَوَّ نَسُوقُمَا أَ إلىلَ الأأَضِجُرُزِ فَنُخْرِرج به زَع فَنُخْرِرج بهِهِ زَرع تَأكُل مِنْهُ أنعَامُهُم وَأَْفُسُهُم أَفَلَا يُبُصون وَيقولُ نَمَتَ هذا الفَتح إن كُنتُم صَادِقين.